ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا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 هذه الله بعد موتها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوم نوم بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانت وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة.